إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزلتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهِ بَلْ لَجُّوا فِي وَنُفُورٌ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ أَهْدَى أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل أرأيتم إن أصب عماءكم غورا فمن يأتيكم بما إماين